فَلَمَّا قَضَى مُسَّ الأَجَل وَشَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي آنَسْتُ نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة, أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها مودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى <تصفيق> <تصفيق> أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدَبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامين اصلك يدك الي بيتك تخرج بيضا تام من غير سوء واضم اليك جناح كنا الرهب فذانك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 واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسلهما يريد ان يصدقني فارسلهما يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون